بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى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 من شيء كل أمرئ بما كسب رهين وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كسلال غون فيها ولا تأفيم ويطوف عليهم غل ما نلهم كأنهم لؤلؤ مكنون